And the من الزيادة والنقصان فيه أعذار ودهون وتهديد لا يسير الباطل من بين يديه ولا من قلبه ترذيل من حجي حميد اللهم ألبسنا به البلد وأسكننا به البلد ودفع به عمنا نقص وأسرع علينا منه نعم وجعل من النادمين وفي الآخرة من القاسرين الله رجع المشفيعا لنا يوم الثيامة الله